وَلَن رَّحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُّرٍّ لَّجٌّ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُدُ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بالعذاب فما استكالوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم شديد اذا هم فيه مبلسون وهو الذي انشأكم ثم علمكم السمع والبصار افيده کو لکورہو الرو اکم فیل اور دیو علگی ٹو چرو نیو أَفَلَا لو ان قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَنَا أَنُون قَالُوا لا تقول ان اريد ان نی او سی گن تم تھی فلا تذكرون صدق الله العظيم